وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين